فَنُضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أغسلنا من نبيٍّ في الأوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ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 جزء إن الإنسان الكفور مغبي أم اتخذ من ما يخلق بناته وأصفىكم بالبني وإذا بوشرا أحده بما ضرب للرحمن مسلما ولا وجهه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 قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها إلا قال إنا وجدنا أبا أنا على أمتي وإننا على آثارهم مقتدون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 انظر كيف كان عاقبة المكلبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وَجَعَلَ كَلِمَتَنَا بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لَمَّا تَعْتَهَا قُلْ هُوَ آلِهَةٌ آمَنَ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمْ ما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم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 سُقُفًا مَّدَّدْنَا وَاحِدَةً جَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ بِلُيُوثِهِمْ سُقُفًا نُّخِّبَةً وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَئُونُ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَشُرُفًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا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 أو نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مؤتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مشتقيب وإن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 رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون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 لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجربين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن وكانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون أم أبرمون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 سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما عم يصفون فدرهم يفرضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شيد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا الله فأننا يوفقون يا ربي إن فاصفح عنهم وقل سلام فجوف يعلموه